طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع ايها المبعوث فينا جئت بالامر المطاع تشرفت المدينة مرحبا يا خير طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها جت بالامر المطا جت شرفت مديننا مرحبا يا خير دها قال عن نور نور خير المرسلين نور امن وسلام للعالمي فعلى البر لي لوست المدينه مرحبا يا خيردا مرسل بالحق جاء نطق وحي قوله نور فصيح يتحدث البلاغ فيه للجسم شفاء Al-Hadi Salam بشير مطلق العان الأسير الساعي إذا ما أخطأ الساعي المسير دنه حق صراح دنه. علينا مدعا لله دار أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير دار هاتي هدي ليس لله مكان ليس للعنز ثبات وحد الله ووحد شملنا بعد الشتات انت ألفت قلوبا شبها The be Show